لا تقم فيه ابدا لا تقم فيه ابدا لا مسجد استسعى التقوى من اول يوم احف ام تقوم فيه تقوم فيه في وَنَأْنِي يَتَقَهَّرُوا إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يحب